Yeah, yeah. اسمعنا صواتي بكار بلد يطلب الليل حي شو ما تنزل ضل صرخه تعالي الظلم باعتنا لابس <تصفيق> يا لحروض بعض الصل زينب ما ورد يحسين جاب بطن محب من يصباحي ما رحل لو صبحي العاشر وجد بحربة وخيوة لواجلة لا للصحابة من خمام خبر حبيبي وشايلة يا سيدي كبه الحرائر Lama العدو كان أصيبني هذا الصلاة ما يخذو جمل هيهاك يا عن صحبتك لا من ما لا بشفاعتكم يا بي خير البشر من يدعو داعينا التجاه نحو على الحيشو بالله My name is King. Mitä يا اللي ما نسرقك يا وعلي لو عليك ما هو من هذه جمع جنف زدت وارواح لي بمادر لا مانش بدلت واحنا رسول الله الجميع على النغته دي وياكنا مجل اللي لابت والفر فوقنا في اعلى العلوم امصار الليل تخفي وغير عفر في شفاه العلم يردوا اللي في النصر وغير عفر في العلم قرت عيوني المرتضى عدل جلع لير ذراع للحسان صار لا انصار انصار نخار لي عن السبب تدرب الرساله على العيل بروا هون خفا وحرب استريح يا نال متور هذا الجمع انثار لي ابسي انا اصبرها في ذليل صار لا سند انصار